ابغى انتظر وارتجي مرهم من بابي حبهم حبهم صحيح وابد مو عشق شذابي وبالهجر لو عاتبت من يسمع من يسمع कल का वीडियो